في بلاد العجائب تأليف أم البنين إخراج عمر العاضي لك يا أنس خفت من نظرة عينيك وظنمتك ستؤذيني لو أردت أن أذيك لفعلت منذ أن أمسكت بالكتاب إذن كنت تراقبني من أول يوم نعم لو كنت ظهرت لي من أول مرة لكان الأمر أسهل كيف كنت سأطلب منك كل مرة أن تصحبني لما أريد أن أراه لكنك هكذا أفضل فالآن أنت تعلم ما هي العبودية قديماً وتعلم كيف هو السير على رمال الصحراء ورأيت كيف هو القتال وأحدثت شهابا وعمارا وعابدا والطفل هشام وإخوته وهم أحبوك وخاصة شهاب نعم نعم تعال تعال واركب خلفي ما أين نحن؟ في إفريقيا يا أنس وما هذا الجيش الكبير؟ نحن في عام خمسين هجرية وهؤلاء عشرة آلاف مقاتل من المسلمين أرسلهم معاوية بن أبي سفيان بقيادة عقبة بن نافع إلى القيروان هل... هل هذا هو عقبة بن نافع؟ نعم هو من يقف على رأس هذا المستهل إنه يصيح ماذا يقول؟ يقول يوجد بالوادي حيات وسباع ودواب أخرى إنه يقول يا أهل الوادي إنا حالون ان شاء الله فضعنوا لقد كررها ثلاث مرات أتسمع ما يقول المسلمون؟ نعم لم يقولون ما رأينا حجرا ولا شجرا إلا يخرج من تحته دابة حتى هبطن بطن الوادي ها هو عقبة يقول للناس انزلوا بسم الله علمت أن عقبة بن نافع مستجاب الدعوة نعم انظر لقد أسلم خلق كبير من البربر ولكن لما أتيت بي إلى هنا ألن نرى شهاب ولكنه ليس يعني. تعال معي تحت الوشاح لترى عقبة ولكن في مكان آخر الآن لن أخاف من وشاحك هيا انظر ما هذا البحر؟ إنه بحر الظلمات ماذا؟ المحيط الأطلسي؟ نعمان هذا فقط ما جعل عقبة يقف ويعود لماذا؟ عندما رآه وقف وقال يا رب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك أنشر دينك المبين رافعا راية الإسلام فوق كل مكان حصيم استعصى على جبابرة الأقدمين يا الله كلما رأيت لصحابة رسول الله تلك المواقف ازددت حبا وإعجابا بهم اللهم اجمعني بهم في جنتك هيا هيا لنعود لا لقد اشتقت لشهاب خذني عنده إذن هيا لتراه يوم زفافه زفاف شهاب؟ هيا، هيا بسرعة كنتم مع أنس في بلاد العجاب كان معكم وجد العربي عمر القاضي علاء أوقى جهاد أبو العنين أحمد سراج إخراج عمر القادي هندسة صوتية عمر صلاح